ولو جعلناهم لك لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم رضوا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لهو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انني